فإذا نفخ في الصور نفخة واحدا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء Allah är i dömen och han är, och Mälet är i dömen och han är, och han håller på att ta upp dömen och خافيا لا تخفا منكم خافيا لا تخفا خافيا فاما من اوتي كتابا بيمينه فيقول وله ملاق حسابيا فهو في عيشة راضيا في جلة عاليا في جلة عاليا قطوف غادانيا كنوا واشربوا كنوا واشربوا فني <تصفيق> واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم فاض يا مغنا علينا يا لك علي سلطان يا خذ خذ الجحيم يصلون، ثم الجحيم يصلون، ثم في سجنت يضربها، درعها سبرون ذراع فسنوه إنه ك. بالله العظيم في العظيم ولا يحض على طعام المسكين انه كان انا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم غنا حميد فليس له اليوم غنا حميد ولا طعام إلا إلا من سليل لا يأكلون إلا إلا الخاطئون إلا الخ